فَلََّا جأَأَمْرُنَا جَعلنَا عَِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمقَرنَا عَلَيهَا وَأَمْقَرناَا عَلَيهَا حِجَرةً مِن سِجّلٍِ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 وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطًا ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين